إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فالمهل يغني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 جَنَّاتِ نَعِيمٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِحَةٍ آمِنِينَ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بإلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون